في كل اوراق الحياه بصمه خيره الوبه في كل اوراق الحياه بصمه خيره الوبه تنبينم كن, كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ضع بصمتك كل اينما الله طال اشرني لنا بمن يرى الله اينما الله طال اشرني مرمر بمن يرى عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رضاتك باب اسمك باب اسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقره عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين افضل الصلاه وتمام التسليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم نافعين منتفعين في المانيا اكثر من 5 ملايين مهاجر مسلم لا اعني الذين اسلموا من الالمان انفسهم كلا بل اعني الذين اقبلوا الى المانيا من المسلمين منهم قريب من 3 ملايين ونصف من الاتراك والبقيه ما بين العرب والبوسنيين والصوماليين الى غير ذلك في فرنسا اكثر من 7 ملايين في بريطانيا ايضا اعداد كبيره ملايين في استراليا ملايين في امريكا ملايين في دوله امريكا الجنوبيه في فنزويلا في الارجنتين في البرازيل بوليفيا تشيلي ايضا هناك ملايين كيف يتعامل هؤلاء مع ابنائهم كيف يستطيعون ان ينشئوا الاجيال التي تاتي من بعدهم نشاه اسلاميه تجعلهم يشعرون بانتمائهم الاصلي الى دين الاسلام الى بلدان الاسلام كي تستطيع أن يحافظ أبناؤه في هذه الديار على عاداته الشرعية على تعاليمه الإسلامية كي تستطيع أن يحافظ على الجيل حتى لا نأتي بعد ربما خمسين سنة أو ستين سنة ثم نرى أجيالاً كانت أصولهم إسلامية وإذا أسماؤهم مايك ومارك وجورج وجون لكنك تجدوا أن أسمى أباه مارك ان اسم ابيه عمر ومحمد واحمد او ربما كان اسم جده ما هي الطرق التي يستطيع الاخوه هناك ان يمارسوها لينشئ النشء المسلم حلقتنا اليوم ليست عن ضع بصمتك في تربيه الابناء لا لن اتكلم عن تربيه الابناء كيف تعتني به في صغره ما ستامره بالصلاه ما هو الاسم الذي تسميه به ما هي المخالفات الشرعيه في الاسماء التي تقع من الناس ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالطفل عندما يريد أن يصلي هل يجب عليه أن يتوضع عندما يريد أن يدخل المسجد عندما يريد أن يحج به أو يعتمر به هل يجب عليه أن يتطهر أم لا لن نتكلم عن هذه الأمور نحن لا نتكلم اليوم عن تربية الأبناء نحن نتكلم عن تنشئة نشأ مسلم جيل مسلم محافظ في بلاد غير محافظة في بلاد إما أوروبية أو شبيهة بالجلدان الأوروبية في بلاد يخرج الطفل إلى الشارع فيرى التكشف في كل مكان يرى المخالفات الشرعيه ربما مر بالكنائس ربما طرق سمعه نواقيس الكنائس ربما كان معه في المدرسه يعني اعداد كبيره من غير المسلمين لا يتكلمون لغته ولا يدينون بدينه يخالفونه في عاداته تقاليده ربما ايضا احرجوه ببعض الاسئله عن لماذا لا تاكل لحم الخنزير لماذا لا تصاطح زميلتك اذا كان بالغا في الثانويه مثلا او في الجامعه كيف يا جماعه نستطيع ان نحافظ على هذا النشع ونحن نتكلم عن بلاد الغرب الحلقه اليوم ليست خاصه فقط بهم بل بنا جميعا في التعاون معهم في توجيههم في اقامه مشاريع لهم للحفاظ على ابنائهم نحن اليوم نتكلم عن ضع بصمتك مع النشع المسلم في بلاد الغرب من الثابت علميا أن, ان الانسان يولد صفحه بيضاء قال يتمي اي اتجاه تعمل حينها حواسه ومداركه على تلقي العلوم والمعارف وتتكون شخصيته وتتشكل وفق ما ينشأ عليه قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون سيامل المحيط الثقافي والسلوك الاجتماعي وطريقه التنشئه على التاثير بشكل بالغ في تكوين شخصيه النشء قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اهتم ديننا القويم بتنشئه ابنائه على تعاليم القران والسنه تظهر ذلك جليا في الحديث الشريف والسنه النبويه المطهره وسير التاريخيه لحياه الصحابه والتابعين واستمر الاهتمام بهذه التنشئه الى وقتنا الحالي غير ان تطور المجتمعات والانفتاح الذي نعيشه اثر بشكل مباشر على هذه التنشئه وخاصه على من يعيشون في الدول الغربيه فتشير الاحصائيات الى ان هناك قرابه 8 مليون مسلم يعيشون في امريكا و53 مليون اخرين في اوروبا منهم 25 مليون في روسيا وحدها وفي فرنسا بلغ عدد المسلمين قرابه 6 مليون مسلم وغيرهم كثيرون ممن استوطنوا في المجتمعات الغربيه فينشا عدد كبير من الباء المسلمين في هذه الدول على ثقافات غير اسلاميه وعادات وتقاليد وتعاليم تبعد كل البعد عما نصت عليه تعاليم الدين القويم ويواجه النشء الاسلامي في ظل ما يسمى بالعالم الواحد الصراع بين المحافظه على القيم الاسلاميه وبين الانجراف الى مفاهيم وقيم لا تمت للاسلام بصله وتعتبر تركيا احدى الدول التي تواجه هذه المشكله فقد فرضت عليها العلمانيه الغاء تدريس اللغه العربيه والدين الاسلامي مما ادى الى ولاده نشء يواجه كثيرا من هذه الصراعات فكيف استطاعوا غرس القيم الاسلاميه في ابنائهم ما هي اساليب التنشئه التي ينبغي لمن يعيش في البلدان الغربيه اتباعها كيف يمكننا ان نعمل على تنشئه ابنائنا تنشئه اسلاميه التنشئه الاسلاميه في هذه الحلقه خلقكم من نفس واحده ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هؤلاء الرجال والكثير والنساء هم الابناء ولهم حق على الوالدين وقال الله سبحانه وتعالى خلق لكم من انفسكم ازواجا ثم قال جل وعلا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات قال الاخوه الذين يقيمون في الغرب اليوم قد زرتهم في اكثر اماكنهم في مراكزهم في مدارسهم في جامعاتهم لما اتكلم اليوم ايوه الاخوه والاخوات ترى ما اتكلم عبر يعني معلومات اخذتوها من الانترنت او ربما مقطع او مقطعين شاهدتها في الانترنت كذا بل زرتهم وعاصرتهم وفعلا عندهم مشاكل تتعلق بتربيه النشء المسلم كيف يستطيعون ان يحافظوا على هويتهم ان يحافظوا على ثقافتهم ان يبقى المس ان يبقى الشاب المسلم والفتاه ينشا وهو يشعر بانتمائه الاصلي ب بي يعني بدينا بعاداته بتقاليده بولائه لا يزال يشعر بهذا نحن اليوم بنحاول ان نقدم يعني المشكله ان نقدم الحل ان نحاول ان نضع يعني ولو شيئا من يعني الحلول ان نصاد سمكه مثل ما يقال لعل الله تعالى ان يسر ذلك انا ارحب بكم الله يحييكم بارك الله فيكم ارحب بالشباب الذين معي ايضا بابني عمار وابني محمد وابني عمر وأسهل الله أن يزيكم خير جزائي شباعة المشاركة وإن شاء الله تعالى نستفيد منكم أنتم كل واحد عنده خمسة ستة أطفال أظن ولا لا إذا نخذوا هذه المعلومات إن شاء الله تستفيدوا منها في المستقبل حقيقة يا جماعة الذي دعاني لثارة الموضوع كنت مرت في إحدى الدول الأوروبية وصليت بهم صلاة التاويح في رمضان ثم قال لي أحد الأخوة يا شيخ هنا مجموعة من الأوروبيين من أهل هذا البلد يريدون أن يتحدثوا معك كنا تحديدا في السويد فقلت طيب اين هم فاشار لي الى قرابه 10 تقريبا هم مسلمون وجاءوا ولم يفهموا محاضرتي لانهم لا يفهمون العربيه انا صليت بهم تراويح ثم القيت محاضره فهم لم يفهموا العربيه فارادوا محاضره خاصه بهم عبر مترجم اا قلت طيب فيه مترجم يترجم من اللغه السويديه قال نعم انا يمكنني أن ترجم وجاء وجلست بجانبي وجلست معهم قرابه 10 اخذت اتكلم بالعربي وصاحب المترجم يترجم من اللغه السويديه بعد تقريبا اربع دقائق صاحب المترجم ناداه احد الاخوه قال يا اخوان تعال قال يا شيخ معليش انا ساخذ دقيقتين وارجع فذهب وسكت انا انتبهوا فقال لي احدهم اشار لي يعني كانه يقول واصل اكمل فقلت له بالانجليزي انا ما اكفف اتكلم سويدي وانا وايضا انتم لقد لا تفهمون الانجليزيه ولا العربيه فانا مضطر ان انتظر مترجم أن فقال احدهم ا هكذا قال آآ آآ انا استطيع ان ان ان ان ان ان اترجم قليلا انا استطيع ان اترجم قليلا قالها مكثره استطيع ان اترجم قليلا عجبت كنت انت عربي انا ما ترى ما انعرض ما دريت انه عربي قلت انت عربي قال ما ما بابا عربي عربي امه وابوه عرب بس انا نو عربي نو عربي هذا ليس جده وجدته عرب امه وابوه يعني امه وابوه يعني هذا هو الجيل الاول بمعنى ان امه واباه جاءوا من احدى البلدان انا عربيه وقدموا لجوءا اكثر من هناك قدموا نلجوءا ثم اعطوا الجنسيه قدموا لجوءا واكتسبوا جنسيه البلد وهذا الولد هو الجيل الاول لهم يعني هم جاءوا من بلد عربي لم يولدوا في سويس جاءوا من بلد عربي وهذا الولد هو الجيل الاول ومع ذلك لا يتكلم العربيه ما جرت العاده بهذا يعني جرت العاده ان الذي يبدا يكثر في العربيه ليس الجيل الاول الجيل الثاني يعني يصبح جاء الجيل الاول اللي هم الام والاب ابنائهم مباشره يتكلموا عربي الابناء الذين في المرحله التي بعدها الذين تربى اباؤهم اصلا في السويس وولدوا في السويس هم الذين لا يتكلموا العربيه الا قليلا لكن اصبح الجيل الاول ما يتكلم عربي هذه مشكله وهذا يا جماعه من اكبر المشاكل عند اخواتنا الذين يكمنون في الخارج تجد انك بل ان لاحيانا تصلي في بعض طب انا سالته لما جاء المترجم سالتك قط طيب كيف امك وابوك عرب وانت ما تعرف تتكلم عربي فاخبرني قال انا اجلس في المدرسه منذ ان كنت عمري 3 سنوات دخلت انا الحضانة امي تشتغل وابي يشتغل ما ياتونا من الشغل الا المغرب تقريبا فانا اكون بالمدرسه في, في الحضانة آتي تقريبا العصر او المغرب مع مجيئهم لان ما في احد يرعاني في البيت وبالتالي آتي الى البيت اتعشى وانا ما اتكلم معهم اكثر من اتكلم مع مع السويديين الذين في المدرسه ثم قال لي بعدا دخلت الى الدراسه الابتدائيه والثانويه وغيرها وكل الذين تكلمت معهم سويديين لدرجه ان امي وابي يكلموني بالعربي ما اتهل جيدا فامي ما تصعب نفسها وتتكلم معي سويدي مباشره يقول بالتالي ها انا الان كبرت وانا لا اعرف اللغه العربيه هذا شيء الشيء الثاني ايضا كنت في الدينمارك مره قبل سنوات ايضا ودعاني احد الاخوه بعدما ايضا كنت في رمضان ولقيت عليه بعض المحاضرات وكذا فدعاني احدهم قال لي شيخ انا يعني احد الاخوه عنده ابنه عنده شيء من الشكوك وكذا نريدك ان ترجي فلان جاءت وايد شاب عمره تقريبا قريب من ال20 سنه وابوه يعني اظن عمره جاوز ال70 تقريبا لان هذا اصغر ابنائه وايضا هم اصولهم عربيه وجاءوا وسكنوا في هذا البلد فلما تحدثت مع الشاب وايد الشاب منهد ينكر وجود فارق مع عدم استعداد ان يؤمن بالله الى غير ذلك البدايه قل له يا ابني اول شيء انت هل تفهم اللغه العربيه طبعا لا تعجب من هذا السؤال لانه يوجد عدد لا باس به عدد لا استطيع ان اقوله كبيرا لكن عدد لا يستهان به من ابناء الجيل اللي موجود هناك لا يتكلمون العربيه يعني من الطبيعي في فرنسا تصلي الجمعه ومعك احد الاخوه عربي والام عربيه والابن يصلي مع ابيه الجمعه عمره 6 سنوات ثم تقول له يا ابني كيف حالك ما اسمك فما يفهم ما يفهم ما اسمك ويلتفت الى ابيه فيترجمها له ابوه باللغه الفرنسيه وابوه عربي وام عربيه يعني ليس ابو عربي وام فرنسيه فهو جالس اكثر وقت مع امه لا يا جماعه الجيل قاعد يضيع فاضطر اللي اقول لابي ترجم للولد او اتكلم معه باللغه الانجليزيه بكليته انجليزي فالشاهد هذا اللي في الدنمارك جيت وريني وقلت له سلمت عليه وطلطفت معه ورحبت كيفك يا ابني ان شاء الله طيبه وكان يرد ردود عامه ما ادري هو فهمني ولا لا ثم قلت له يا ابني هل هل تفهم عربي قال ما لي ما ما بفهم كويس ما بفهم كويس تكلمني شويه عربي شويه دنماركي والله ابني انا ما عرف دنمارك كثر خير اللي اللي عرف عربي بتكلم معك دنماركي كمان ف اتحاورت له معه واذا هو شاف يعني متاثر بفكر الالحاد ينكر وجود الله حتى ان لما بدات اتكلم معه بدا ابوه يبكي لما قال الولد ليش الله خلقنا الله ليش ما استاذنا قبل يخلقنا الله الى اخره فالتفت الى الاب قلت انت الذي فرضت في الولد انت وينك وين امرهم بالصلاه اللي سبع وين تعويده على الصلوات من صغره اين ربطه بالمسلمين اين ربطه بالنشاطات الاسلاميه انت الذي فرطت في ولدك وهذا التفريط هذه نتيجه الان تراها امام عينك لذلك لا تستغرب حقيقه يعني ان كرمت هذه المناظر بل جد على ذلك القيت محاضره ايضا في احدى الدول الاوروبيه في ماركت اسلامي والله يا جماعه هذه المواقف فعلا هي التي تدفعنا لاقامه الحلقات بعد المحاضره جاء مجموعه من الاسئله واذا احدى الاخوات تقول فضيله الشيخ انا الشرطه او اظنها قالت الشؤون الاجتماعيه اخذوا مني الولدين ابنائها واحد عمره اظن قالت 7 سنوات والثاني 5 سنوات والان من شهرين لا اعلم عنهم ارجوك ادعوا الله ان يعيدهم الي فغرقت انا كيف الشرطه اخذوا اولادك يعني هل سيجدون قلبا تحن عليه من قلب امه او يدا ارقط بهم من يد امهم او او او نفسها احب احب اليهم من نفس امهم من سيجدون دعوته لها ثم سالت احد الاخوه عن قضيه قال لي عن هذه فلان احنا نعرفها معنا في المركز الاسلامي هذه يا شيخ ابوهم قد طلقها او ظلت وفيه او كذا وهي التي تربي ابنائها يوم من الايام ما ادريت عمل الاولاد ومنعتهم فاخذوا يبكون وابوها ضربتهم برضه عادي يعني كل على الغالب الاب يؤدب ولده يعني فسمع الجيران سمعوا بكاءهم فاتصلوا بالشرطه في عنف ضد الاطفال في الشقه التي امامنا جاءت الشرطه للاطفال يبكون ف قالت الشرطه لهؤلاء الاطفال تسالهم قالت طيب هل هل امكم تضربكم دائما فهم الان اصلا يعني لا يزالون في في, في المشكله ولا يزالون في البكاء فقالوا هي هم لا تضربنا دائما فقالوا طيب هل تريدون تذهبوا لعائلة عندهم العاب وعندهم رافه بكم ويتسحوا معكم وكذا طبيعه الطفل قال نعم اريد ان اذهب الى ذلك اخذوهم ووضعوا احدهما عند عائله النرويج في خارج الدوله اصلا وعائله في, في في مدينه غير مدينه الام عائل يعني من اهل البلد ليس مسلمين لم يرزقوا بأولاد وكانوا قد قدموا إلى الشؤون الاجتماعية أننا عندنا استعداد لتربية الأبناء أبناء غيرنا فهم إذا صار مثل هالمواقف إذا صار هناك ولد يتيم أو ماتت أمه وأبوه أو جرى أي ظرف أو أمه مثلا مريضة ولا تستطيع أن تربيه أو أي ظرف من الظروف يأخذون هذا الطفل ويضعونه عند عائلة ربيه فهي تقول الآن يا شيخ أبنائي أصلا أنا لا أدري عند أي عائلة أصلا ولا أفهم ولكنني سمعت أنه أن أحدهم مثل ناروج والثاني في المدينة الفنانية يا جماعة نحن نتكلم عن مشكلة كبيرة في الغرب عند إخواننا هناك هل تصدق في الغرب أن يعني لو واحد ابنة وصل عمرها ثمانية عشرة سنة طيب ثم جاءت عند أبيها وقالت يا بابا أنا أبغى أتزوج جون أو مايك فقال يا بنتي إيش جون ومايك يا بنتي إنتي عربية وفق وجبيني واحد مسلم او في ابن عمك خطبك او ابن جارنا او ابن فلان المسلم او في محمد واحمد وعبد الله خطبه وقالت لا انا ما اريد ان لا معيك هذا يا بنتي هذا رجل ديانتي يهودية او يا بنتي هذا من غير دين اصلا وربما كان بوذيا يا عبد بوذة ولا هندوسيا ولا يا بنتي قالت ما اريد الا هو تستطيع ان تتزوجه البنت غصبا عن ابيها ولا يستطيع ابوها ان يلتطى كلمة هل تفدك وتستطيع ان تخرج معه وتغيب مع هذا الولد ولو جاء ابوها يطالبها عبر الدوائر الرسميه لا يعيدونها اليه خلاص تعددت 18 هي مسؤوله عن نفسها اذا هم يعيشون يا جماعه يعني واي اب حقيقه يعني يئم يلذ بطعام او شراب او منام وهو يرى ابنته التي رباها على الحجاب ورباها على الدين ورباها على حفظ القران وهي تعاشر رجلا ربما كان شابا يعني لاعبا وربما كان فاسطا او او او عند انواع من المعصيه والمخالفات الشرعيه ومع ذلك يقع عليها بالفاحشه لنفترض واجهناها باطن الاولي وهو ايضا غير مسلم وربما ما كان ايضا صالحا للزواج منها وربما كان يحمل عدد من الامراض لكن لعب على البنت بكلمتين وغيبها معه فبل بل زيد على ذلك انه ربما صرفت لها راتب الدوله تصرف لها راتب فالمصروف الذي كان يعطيها الاب يبدا يصرف لها اذا اخواننا يا جماعه في الحقيقه يعني في الغرب يعيشون مشكله مشكله مع اللغه العربيه لابنائه مشكله في تربيتهم على الصلاه مشكله في تربيتهم على الدين مشكله في ربطهم بالمساجد يعني هي مجموعه مشاكل لذلك نحن اليوم جعلنا مثل هذه الحلقه لاخواننا هناك كيف تتعامل مع ابنائك كيف تحاول ان تعمل وقايه قبل ان تحتاج للعلاج يعني ليست القضيه انك انت تهمل وبعدين تقول والله عيالي ضاعوا مني نعم لانك انت نفسك ما معتريت بهم في البدايه سأتكد... ساتكلم مقدمه عن الابناء ثم اذكر بعض النقاط المهمه في ذلك طبعا الله سبحانه وتعالى تفضل بالابناء وهم نعمه مثل ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك فقال عز وجل يهب لمن يشاء الذكورا واناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما فجعل الله تعالى الولد هبه منه جل وعلا هديه منه جل وعلا الى الى الوالدين وقال الله سبحانه وتعالى يعني منبها على اهميه عنايه الاب بابنائه ما يجوز الاب يا جماعه يقول والله يا اخي انا الحمد لله انا اكلت وشربت ولبست الولدي صلي ما يصلي البنت تصلح ما تصلح انا مالي دخل نقول لا بل لك دخل انت المسؤول عنها الله عز وجل يقول قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار هل يجب عليك ان تقتقي ابنائك النار انت مسؤول عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ما يجوز ان يضيع ابناء او ان يتساهل مثل ذلك كفى يكفيه اثم ومعصيه ان يضيع ابناءه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو ينبه على مثل ذلك يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم قال فالاب راع في اهل بيته مسؤول عن رعيته مسؤول, مسؤول, مسؤول عن لغتهم مسؤول عن صلاتهم مسؤول عن اكلهم مسؤول عن شربهم مسؤول عن علاجهم مسؤول عن سكنهم انت مسؤول عن عيالك ياسير واحد طفل صغير ما عود على الصلاه او ما يعرف يتكلم عربي ولا ولا عنده انواع من المخالفات نقول وين أين ابوه انت اللي مسؤول عنه هو اوصلكم واهليكم انت مسؤول عن ابنائك لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وغيره ينبهون على مثل ذلك لهم طرق في التعامل مع الابناء حتى ينشا الابن له طريقه ساذكر لكم هذا ولكم ايها الاخوه الكرام ايضا بعد هذا الفاصل والتفير باذن الله الطالب الذي يدرس مع الطالبات من من الذي يتعلمه لا يستطيع ان يفهم جيد العقل وين يذهب عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رصعه بابات متا بابات متا فكر ان يقول ذا ملك والكل يقصد رصعه بابات متاع بابات متاع كلام ريهون حب الكرام ليس خاصا بالرجال لا بل ربما يكون هو بالامهات اكثر التفاقا وانا اعني ما اقول يا جماعه اذا نحن ما اعتنينا بابنائنا في الغرب اقمنا لهم عرفنا معهم الوسائل التي نحافظ بها عليهم ونجعلهم كما قال الله تعالى قلنا لا تخف انك انت الاعلى نجعلهم عندهم ثقه في دينهم عز في باسلامي من اذا ما استطعنا يا جماعه ان نعتني بمثل هذا عنايه تامه والا سينفذ الحبل منا ويصبح الابناء يعني اشد الناس عقوقا لنا ينقلبوا علينا هذا من اهم المهمات انا ساذكر باذن الله تعالى نقاط ارجو باذن الله تعالى ان تكون رسائل يعني مهمه الى اخواننا هناك طبعا من اهم الاشياء ايضا في التعامل معهم ان تقام مؤسسات الصحه التادبيه يعني انا لما اكون اربي ولدي على حفظ الفاضه اربي ولدي على حفظ القران وربي ولدي في خلال ساعتين في اليوم لكن الولد يجلس 8 ساعات يعني في مكان اخر يقع في انواع ربما من يعني المخالفات الشرعيه وما في انضباط من ناحيه الاختلاط التعامل ربما يؤكل امام الذئير ربما هناك مسبح في المدرسه بركه يسبح فيها الشباب والبنات وربما ايضا هم قبل السباحه يدخلون الى المغتسل يغتسلون اراش وما عندهم يعني ما عندهم تحفظ مثل المسائل هذا موجود يا جماعه انا انقل عن اخوه يعيشون في تلك الادباع لا بد ان تقام مؤسسات لا تعاون نقيم مؤسسات نجمع فلوس من عندنا نستاجر مكانا نقيم فيه شيئا لابنائنا اذا قال الابن انا طفشان اريد اني العب العب في هذا المكان عندك اخوه مسلمون عندك ابناء مسلمون تستطيع ان يعني تستفيده منهم ان تتعامل مع متعامل حسن يكون لك معهم تواجد طيب يكون لك معهم يعني انشطه اسلاميه شرعيه وغير ذلك نجح عدد من الاخوه في هذا حقيقه في مجتمعات عندها انفتاح يعني التعليم ربما ما كان في تركيز على امور شرعيه الولد يذهب الى المدرسه ويعود ربما اتقن عدد من اللغات اتقن الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات لكنه ما تعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سيره يعني ربما جيفارا وغيره من يعني غيره من يعني من الشيوعيين او من غيرهم هناك تجارب رايناها وقمنا بزيارتها تعلم استطاعوا ان يعني ان يثبتوا انه يمكن انشاء مؤسسات تعليميه اسلاميه تحافظ على مثل هذا النشع وهي حقيقه انا اعتبرها يعني تجارب ناجحه يمكن تكرارها في عدد من البلدان <تصفيق> في كل اوراق الحياه بصمات خير للابد في كل اوراق الحياه بصمات وعليكم السلام يا شباب حضرت الله بارك الله فيكم انا ودي اود ان اسئله السؤال نفسه لماذا يعني لا يذهب الى الفصول التي فيها افراد لماذا يحرف ويحب ان يدرس هنا مع عبد الله اسمي مراد انس مرحبا بك السلام عليكم Channel is team is a markistic first one of my own channels with basic uh s uh yeah the me later stick with choke muteta to check uh on the can I understand English very or little bit? little bit, sorry. Apart of uh لا يستطيع أن يفهم فيه ذا عقله بأينا يذهب Затем Allah Celle Kur'an-u-Kerim'de e, biz insanları karşı cins урак birbirine tamamласınlar diye bundan yola çıkarak bir kâşidiyet olduğu için birbirimizi tanımlamak isteriz. Yani seyitte dikkatimiz o yöne çekiliyor ve ayrıca mesela konuyu anladığımız bir zamanda bir hocaya soru sorarken daha çok çekiniyoruz. Ve bu da bizim aklımızda soru yeri ediyor. Daha sonra konuyu anlamamıza neden oluyor. Evet maşallah maşallah vallahi ana aksettu en kalamuhu kaviyun ve biddelil istidlal lam afham اللي اورات الحياه الان المدرسه عمرها كم يعني بنيه بنيه من مده طويله نعم بنيه هذه المدرسه قبل 17 سنه ما شاء الله طيب متى بداتم في يعني التركيز على الدروس القرآن الكريم والسيرة النبوية هل منذ بداية المدرسة أم في الفترة الأخيرة؟ ليس منذ بداية المدرسة بدأنا درس القرآن الكريم والسيرة النبوية تنظر بدايه هذه السنه اا والعربيه منذ ثلاث سنوات رسميا لكن نحن كنا اا نعلم هذه الدروس خارج المدرسه في البيوت مثلا قبل كم من سنوات نعم اا عدد الطلاب كم في المدرسه هنا 100 و 1700 طالب وعندنا شعب اخرى في منطقه اخرى وهناك 600 طالب ما شاء الله بارك الله فيكم الناس هل يقبلون ويطرحون بالمدارس هذه التي يعني تدرس القران وتدرس السيره وهل يقبلون عليها ويجئون اكثر من ذهابهم الى المدارس الاخرى التي لا تهتم بهذه الامور نعم الشعب كانوا يريدون وينتظرون ان يدرسوا هذه الدروس في المدارس لكن كان ممنوعا في تركيا لكن الحمد لله بدا هذه الدروس منذ سنتين والشعب فرحوا كثيرا جدا بدايه هذه الدروس ما شاء الله يعني الاداء يجيئونكم كثيرا لتسجيل ابنائهم وانتم لشده الزحام تردون بعضهم نعم طبعا كل الناس الذي يريد ان يسجل لأولادهم لمدرستنا هذا ليس ممكن لان العدد محدود هنا الامكان محدود لذلك طبعا نختار الطلاب ما شاء الله. فانا ودي اسال واحد من هؤلاء من يستطيع ان يقرا سوره قل هو الله احد؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل اني يقول ذا ملك والكل يقصد رصعه بابك متا بابك متا ايوه الاحبه الكرام استثمار التعليم هو من اهم الامور ومن السهل جدا انا حتى كنت اسال الاخوه اللي قاموا بالمدرسه كنت اقول له يعني لما انشاتها المدرسه ما كنت خاف يعني الا يقبل اليك احد الا ياتي احد ليتعلم ان كذا فكان يقول لي لا والله بالعكس انا واثق تماما من الجو الذي سياتي انا عندي ثقه تامه بمن يعني سيدرس انا متوكل على الله تعالى تعالوا فعلا يعني عندهم 1700 طالب ويعني يقول لي انه ممكن نحن ان ربما اننا رزقنا ما لا يقل عن 400 الى 500 من الطلاب الذين كانوا اصلا يعني سياتون الينا في هذه المدرسه فنسال الله تعالى ان يطرح البركه يا رب العالمين طيب انا ودي اسمع منكم حتى لا استاثر عليكم سمعنا الله الدكتور انا طالب جامعه اي في برنامج بيعملوه لطلاب الجامعه في الصيف يعني بدل ما تاخذ فصل صيفي تطلع تبادل ثقافي حلو فاشتركت فيه طلعت على امريكا اي طبعا من من من يعني من معاملتي هناك اربع شهور تقريبا شفت هذا الكلام كله اللي حضرتك بتتكلم عنه فاللي افسل صدري يعني بعدين في تنقلي عشان اسافر ارجع على على على الاردن نعم هذه له طبعا المطار في ديترويت في ميتشيغان اه هذه ميتشيغان في مدينه بالقرب منها يعني يثنى فيها تقريبا العدد بين 35 و40 الف عربي مسلم ال ال الواقع الجميل اللي اللي حدث معي انا كنت مسافر يوم العيد يعني يوم اخر اخر يوم صمت برمضان في ديترويت وكان سفر ثاني يوم فصليت صلاه العيد قبل طيارتي صلاه العيد كانت عباره عن يعني مش صلاه فقط كان احتفال يعني كان يعني كان مجمع كبير جدا في ملاعب وفي في صالات للاعراس وفي صالات للعلوم الاسلاميه واكثر من هيك وكان الـ الـ كل واحد جاي من بيته الاكله تاعته والحلويات تاعته والناس مشتركين والبنات في مكان والشباب في مكان وكان واضح جدا انه كان هذا الكلام مجدول يعني على على مرار السنه مش بس في يوم العيد يعني فكان جميل واقع مشرف يعني من من من وحي احنا كان هذا وهذا عمر من الاشياء التي انا يعني مجهزها لاقتراحها ان يكون ينشا اشياء غير المؤسسات التعليميه ان ينشا يعني مظاهر للمناسبات الاسلاميه يعني عدد من الاخوه هناك الذين من اجيال الشباب ومن والاثر منهم يشعرون احيانا بعيد الكريسماس عيد راس السنه يشعرون بوجوده ويستبشرون فيه يعني العاب ناريه وفي غير ذلك بينما اذا جاء يوم عيد الاضحى جاء يوم عيد الفطر ما يشعرون بهذا يذهبون ويصلون هذا اذا كان ابو حريصا بعد خرج من الصلاه يذهبون ويصلون صلاه يعني العيد ثم يرجع الى بيته ويكمل نومه وبس خلاص اليوم عيد لكن اذا كان يوم كريسمس او كان عيد راس السنه او غير ذلك شعره ان البلد كله متغير انا اريد يا جماعه اريد من اخوتي المسلمين المقيمين في الخارج وقد بلغت اعدادهم الان يعني اعداد كبيره جدا بالملايين اريدهم ان يجعلوا من يوم عيد الفطر ايضا ومن عيد الاضحى ارجعله مناسبه كبيره بحيث انهم في مثل هذا العيد كلهم وجود مثل ما تفضل اخي عمر يعني يستاجرون مكانا كبيرا يكون عندهم العاب يكون عندهم افطار كبير الناس كل واحد ياتي ب ب بوجبته هذا مثلا جايك من المغرب جاي معاه كسكسي هذا جاي من تونس جاي معاه عصبان هذا جاي من الاردن جاي معاه منسف هذا السعودي جاي معاه كبسه هذا مدري ايش جاي معاه هذا مصري جاي معاه كشري هذا فكل واحد جايب طبخه يعني تذكر ببلده وتشعرهم أننا اليوم يعني مثل ما يقال في رابطة العالم الإسلامي هذا أخ بك الثاني هذا أخ سومالي هذا أطغاني هذا بوسنوي هذا هذا تركي هذا عربي سيشعرون أن اليوم العيد يختلف بحيث أن يستمر الأبناء وتستمر الأمهات والأباء يتحدثون عن يوم العيد وما رأوا في المركز الإسلامي لمدة سبوع إلى سبعين تذكر الطبخه التي جاب بها فلان او تلك اللعبه التي لعبناها والله كانت عجيبه شفت ابن فلان لما قاموا انشد لنا اغشوده شفت فلان لما لعبنا جر الحبل وانتصرنا عليه يصبح يوم العيد بالنسبه اليهم يوما مشهودا كذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الى المدينه راى الناس في في المدينه لهم ايام يلعبون فيها أيام تذكرهم بأيام الجاهلية يعني اليوم الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج هم قبيلتان في المدينة أسلموا لكن كان بينهم حروب الجاهلية اليوم الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج يحتفلون به الأوس اليوم الثاني الذي انتصر به الخزرج على الأوس يحتفل به الخزرج اليوم الي Blaze الله يحتفلون به فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عندهم أعيات تذكرهم بآلام تذكرهم بمشاكل تذكرهم بإحن وبغاء في القلوب الغى كل هالاعياد قال لنا الله ابدلكم بعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى ليس عندنا الا فقط هذان العيدان اللذان نحتفل بهما في الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح في هذين العيدين ويظهر البشاشه والانس وسمع صلى الله عليه وسلم اصوات الحبشه وهم قوم من الحبشه يلعبون في المسجد خرابهم اطل علىيهم فوق الجدار واذا هم يلعبون بخرابهم بالحربه يمثل السهم لكنها طويله فواحد يلقيها والثاني يستقبلها وفرح يوم عيد خل الناس يفرحوا ويضحكوا وينبسطوا وقال يا عائشه تريدين ان تنظري تعالي انظري فاطلت عائشه ولم تستطع فحملها صلى الله عليه وسلم دل لي يا اخي على ان ان الله تعالى يريد العيد يكون مظهرا انا ادعو اخوتي الان في اوروبا وفي في امريكا وفي غيره اوستراليا وغيره الى ان يصبح العيد العيد مظهرا كبيرا يصبح شعيره يصبح مهرجانا ليس فقط تاتون الصلاه وتخرجون لا اجتمعوا قبل العيد يوم ويومين يا جماعه اين نصلي العيد قالوا لا نصلي في المصلى قالوا لا المصلى كله يعني ما يكفي ربما ولا ل 100 رجل تعالوا نستاجر صاله رياضيه او تعالوا نستاجر مثلا قاعه في مدرسه نقيم فيها صلاه العيد ونفرح فيها ونستاجر العاب انا انا زرت بعض الاماكن خططت مره العيد في في, يعني في أحد الدول الأوروبية وكانوا أول ما انتهت صلاة العيد وإذا المكان في أطفال كثير أباؤهم قد جاءوا بهم وقال لي أحد الأخوة قال ما جرت العادة أن يأتي هذا العدد الكبير من الأطفال طبعا السنة في صلاة العيد أن يخرج النساء والأطفال والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بل أمر عليه صلى الله عليه وسلم حتى النساء الحيط المعذورات من الصلاة أصلا قال خرجنا لصلاة العيد طبعا هي لن تصلي يعتزلنا المصلى ويشهدنا دعوه المسلمين تشوف المسلمين وتشوف الناس يصلون تشعر اليوم ان انه اليوم عيد فلما انهيت الخطبه وسالت قالوا اليوم اول مره يحضر اول عيد يحضر اطفال كثير واذا هم قد استاجروا العاب الالعاب هذه التي تنفخ وهي يعني زحاليق ومراجيح وكذا واذا هم قد جمعوا مالا من قبل من المسلمين واستاجروها واصبح الاطفال بذلك اليوم في غايه الفرحه حتى الاطفال ربما طوال السنه يسالوا ابا بابا متى المسجد يقدروا العاب مره اخرى متى يصح يصبح لنا كذا انظر كيف استطاعوا ان يضبطوا المسائل قدرتنا على ان نجعل من العيد حقيقه مظهر من مظاهر هذا المحافظه على اجيالنا هذه مساله يعني من اهم المسائل اقامه المؤسسات الاسلاميه المدارس الاسلاميه وغيرها وساتكلم بعد قليل عن وعن درا تقرير ايضا حلو عن يعني مدرسه صغيره لا يتجاوز فيها طلاب 10 طلاب اقامتها اخت يعني مثل ما يقال على قد حالها ليس عندها مدرسه كبيره ولا شيء لكنها حافظت على ابناء المسلمين محافظه وادبتهم وعلمتهم وبذن الله تعالى تؤجر على هذاك صورنا تقرير في في بيتها نعرضه لكم ايها الاحباء الكرام بعد هذا الفاصل القصير باذن الله هذا النظام موجود هذا في تركيا نظام في هذا النظام يعني في كل اسبوع ااا كنت تنتقل من بيت الى بيت عجبا <تصفيق> ان يقول ذا ملك والكل يقصد رصعته بابك ماك بابك ماك اذن لقد ذا ملك والكل يقصد رصعته بابك ماك بابك ماك تقبل احدهم يوما الى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقيل له هو في المسجد لم يرجع بعد من الصلاه يعني فذهب اليه في المسجد فراه يصلي السنه وبجانبه احد ابنائه ينتظر اباه لينتهي من الصلاه ليرجع الى البيت ف اطال في صلاته ثم لما انتهى التفت الى فلان فقال له معتذرا عن تاخر قال ابطات عليك قال قليلا يعني صراحه طولت صلاتك فقال اني لا اطيل اني لا ازيد في صلاتي من اجل ولدي هذا انا ازيد في صلاتي ازيد الوقت لاجل الدعاء الكثير لولدي هذا ولدي اللي تشوف هلا حتى الله تعالى يصلحه ويهديه لا تتعجب ان السجود طويل لاني قاعد ادعي لولدي لا تتعجب اني اني طولت في صلاتي لاني ادعو لهذا الولد ان الله يصلحه فمن اهم الاشياء ايضا حقيقه الدعاء بالصلاح للابناء اه نفسر منك يا مهند نبي شوي شايف عم تحكي عن الميد مع ان عيدين طيب بس هلا في كمان عند مولد النبي اه يعني لازم نذكر اولادنا دائما بالميد انه في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو عمل للعشرييه كيف نشر الاسلام احسن بس يعني بس. بالغرب ما عندهم عن سيدنا محمد اللهم صل وسلم ما بيجيبوه يعني دائما الرساله تبعت فلازم بهي الفتره يذكروا اولادهم سيدنا محمد شامل كيف هذا البشري؟ أحسن هو طبعا الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن احتفل به لكنك تقصد أن نربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نربطهم بسيرته أن نذكرهم أن هناك رجل يجب عليهم الاقتداء به محبته تعلم سيره اعرف اسمه اعرف اسماء ابناء صلى الله عليه وسلم اعرف اسماء زوجاته اعرف غزواته اعرف اخلاقه هذا مهم جدا حقيقه نطركم من خلال الدروس الشرعيه من خلال خطب الجمعه من خلال اقامه مسابقات بينها وبين الصغار وغير هذا حقيقه من, من اهم المهمات يا عمار بالاضافه للموضوع الاعياد والامور اللي عم تنعمل في بعض الشباب اللي تربوا على التربيه الغربيه بيرجعوا لجذورهم الاسلاميه ول اللغه اللغه العربيه بعكسوها على فنون داخل الحي وهم على جدار جدران كثير كبيره ب بكلمات للسلام بتدعو للاسلام حتى نفسهم يعني بكون لغتهم العربيه ضعيفه بس لا بتعلموها عشان يثبتوا يرجعوا للجذور اللي موجودين فيها فهاد شيء كثير مهم بالاضافه للمراكز الاسلاميه اللي بتنعمل بالبلاد هذا ايضا مهم حقيقه ان تبقى المظاهر الاسلاميه يعني موجوده على بصرف النظر عن يعني كتابه اشياء على الجدران او نحويتها كان يؤذن به في النظام الامر بذلك سهل لكن المقصود اقامه اشياء يعني شرعيه من احسن الاشياء التي وجدتها انا في الغرب يعني يحافظون بها على النشء اقامه المدارس واعني بالمدارس المدارس التي تدرس في اخر الاسبوع ياتون احيانا يستاجرون بيتا او شقه يدرسون فيها الابناء ايام الويكند السبت والاحد هم عطلتهم كذلك السبت والاحد يعني يدرسون فيها قران ويدرسون فيها اللغه العربيه انا زرت بعض هذه المدارس حقيقه في بعض البلدان ودخلت وإذا طلبه بوسنويون وطلبه يعني من فرنسا وطلبه كذا هم غير عرق أساسا وكتبت بعض الكلمات على السبورة وإذا هم يستطيعون قراءتها طلبت منهم أن يعرفوا ذهب أحمد إلى السوق أعربها فقال ذهب فعل ماضي وأحمد فاعل مرفوع بالضمة والسوق وإل وإلى حرف جر والسوق مجرور إلى يعني حقيقة أبهجني بها القدرة هذه على أن يعني يشرح هذا الشرح العالي احدى الاخوات زرنا ايضا احد البلدان ذكر لنا احد الاخوات ما استطاعت ان تستأجر شقه ولا تفتح بيت كبير ولا شيء فالله يجزيها خير خصصت يوما او يومين في الاسبوع ياتيها 10 اطفال طيب ياتونها اظن من الساعه السادسه اظن الى الاربع ساعات او من من الساعه الرابعه عصرا الى الثامنه او من السادسه الى الثامنه او كذا المهم عندها 4 ساعات في يومين في الاسبوع او 3 ايام وتجلس معهم تحططهم القران ااا تعلمهم الاداب الاسلاميه ااا كي ماذا تقول قبل الطعام نقول بسم الله كيف تاكل اكل بيميني وكذا ااا تعلمهم العقيده من ربك ما دينك من نبيك تعطيهم هالمعلومات هذا والاخت ما عندها قدره تستاجر مدرسه لكنه وضعت بصمه بصراحه وحافظت على هؤلاء الابناء حتى اني رايت منهم يعني هم اصلا غير عرب ويتكلم عربي وا جبت بعضهم بنت صغيره وبنتي اسمع قران فتقرا قران اتيب ولد ثاني اقرا قران ويقرا قران بمعنى انها استطاعه أن تصرح شيئا يا اخي بدل ان تلعن الظلام بدل ان تلعن الظلام اشعل شمعة صحيح انا انقطعت الكهرباء ولا استطيع انا اعيد النور كله في في البيت لكن يا أخي أشعر الشمعة لقل اسمع شيئاً بدل ما نقول ضاع أبناؤنا ما عندنا فلوس نستأجر نعمل مدارس ما عندنا استح بيتك أنت وقل لي زوجتك الله يجزيكي خير كل يوم سبت ولا كل يوم خميس ولا كل يوم كده يأتيكي أبناء الجيران تحفظينهم القرآن تحفظينهم كده حقيقة أنا أعتبر ما عملته الأخت إنجازاً تستطيع أن تعملها أي واحدة تحتسب الأجر فيه ابنائها في ابناء يعني جيرانها وربما ايضا ارسل بعض الجيران من غير المسلمين ارسلوا ابنائهم ليتعلموا اللغه العربيه ترى الغرب عندهم شغف حتى بتعلم اللغه العربيه تعلم الثقافه الاسلاميه ما يمنع ان يرسلوا ان ترسل الام ايضا حتى غير المسلمه ترسل ابنائها خلونا نطلع يا جماعه كده سريع نزور الاخت في بيتها ونقعد دايدا لله تاكين <تصفيق> هيا بسمك خير الوباء ما شاء الله انا وعمر هذه الاخت تجمع هؤلاء الصغار كل اسبوع <تصفيق> نعم انا هنا يعني الشيخ مكريم يعني انا هذا نظام وجود هذا في تركيا نظام كبير هذا النظام يعني في كل اسبوع وقت تتقون بيت الى بيت يعني هذا الاسبوع اه في عندنا المعلمه ما تجمعهم في بيتها في البيوت في بيتها اليوم في بيت احد الطلاب اه كل اسبوع في بيت احد الطلاب عشان تقري الحوار يعني اجتماع طلاب يعني ممكن الى 10 طالبات وطلاب للأطفال المساكين وتحفظهم القران وبتدرسوا العلوم الدينيه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ممتاز هؤلاء الان في, في ايام الدراسه اليوم ايش اليوم يوم دراسي اليوم يوم دراسي هو هو بعد ما يطلع من المدرسه يعني بيرجع على بيته بيذاكر طرييل وياخذوا هون الساعه 3:00 للساعه 10:00 كم عاده بيجتمعون يعني جلسه الساعه 10:00 اربع ساعات في الاسبوع مره اه اه في اسبوع مره لمده اربع ساعات متواصله اربع ساعات متواصله يتخللها يعني يعني كل, كل اسبوع في بيت واحد من ال وفي بيت واحد وبتلف يعني على طيب فيهم الان هؤلاء افراك لكن فيهم حد يتكلم عربي اي شخص قدر قدر اي شخص بيدرس انت الثالث الثالث الابتدائي طيب شو بيدرسوكم قران القران احاديث كمان حفظتوا احاديث هنا لسه طيب قران حفظته شو حفظتوا اخر شيء اي سوره انت فاتحها الان سوره اخر سوره اخرى, سورة أخرى. قل هو الله أحد حفظتها قل هو الله أحد عوض لله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ين يلد ولم يولد ولم يكن خفا أحد قل له خفا أحد الله أحد كل يا عمر أبدني اسمك عمر نعم ما شاء الله ما شاء الله يا عمر عمر أي صف يدرس يا <تصفيق> كوثر ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله عمر كم صار له يحضر هذه الدروس وش يقول يا جدعان طالب ثانين ترى اثنين ما شاء الله ممتاز يعني اهله هم اللي حرصوا لنا يعني قلت لك ان هو هو نفسي يعني نفسيه روبيرتو كمان امه كمان كان درس يعني لها دروس يعني هم ما شاء الله ممتاز طيب يحفظه هذه او او دعاء ما شاء الله Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, innallaha elhamde. Amana iska namur, innami minni nasih, wa ta'al kibirullah. Ya qasna namiyad, devamu devlet ve sevinc. Ya kanu, dili devlet, estawe rahmetiyan, merakece, halika qad, selamış Allah'ınla, elaftan kus hayr nimetin katyan. هذا الدعاء عند هذا. <تصفيق> اللي عند الاثراك هذا هو دعاء وتعال والفاتحه هذه بعد دخلوها من غير الثبوته استنى بارك الله فيك بارك الله فيك يا عمر يلا والله ما شاء الله جزا الله خير يعني حقيقه مثل هذا انا اعتبره انجاز يعني الاخت الله يجزيه خير دلغه والله يا اخي دعائنا وكونها تحتسب في انها يعني ولينا الكتاب هذه بنتي لو أنها تحتسب في أنها تتعلمهم هذا ما شاء الله أحرف الآن هل تعلمون أحرف ها باشر يعني يبدا من الاحرف يا با كتره خطيره يبدا يقرا القران اه ها يعلمون الاحرف هذا الان ما يدرس في المدارس العاديه لا لا يدرس لكن في, المدارس في المدارس مدارس مدارس حفيد القران تحفيظ القران لكن مدارس العامه الحكومه لا, لا فالناس يجيبوا اولادهم ي... هل هذا كان موجود قبل الثقبه الحاليه يعني هذا ما كان موجود هل يعني الثقبه هذه كان النظام آه... ظهر على العالم ان الثقبه اقامت تاسيسه يعني قبل كم ده بالبتاع يعني الحكومات الاخرى كما موجود سر و بشكل عام هي قوي جدا آه. الله يحفظك والله هذه فرصه طيبه و بارك الله فيكم جزاكم الله خير اجد ان يقول ذا ملك والكل يقصد رضاته بابك متا بابك متا طبعا يا جماعه الاخت الله يجزها خير ليست هي وحدها هذه تعتبر يعني نموذج اللي والذي كان معه هو والد لاحد الـ الـ الاطفال يعني فهذا نموذج لما يصنع هناك يعني تجد مثلا هذا الحي في شرق المدينه في هذه الاخت عندها في المجلس في بيتها يعني هؤلاء الاولاد ياتون اليها في حي اخر اخت اخرى ايضا صنعت مثل ذلك الاطفال طبعا لا يدفعون مالا كثيرا يعني هي طبعا تحتاج أن تاخذ في الشهر مثلا مبلغ ولو يسير لانها تشتري للاطفال كيك وعصير وكذا الطفل صعب يجد اربع اربع ساعات ما اكل شيئا فهي لابد ان تحضر لهم اشياء تجذبهم ايضا بطعامهم وشرابهم يكون عندهم فرصه يلعبوا احيانا حتى يفرح بذهابه اليها هذه حقيقه انا اعتبرها بصمه والطفل بعد ثلاث سنوات يعني المساله ليست عندها كذا خط عشوائي مرتبه ماذا ياخذون اليوم ماذا ياخذون غدا الى اخره بعد ثلاث سنوات يخرج الطفل وهو قد تعلم كذا من القرآن حفظ كذا من السنة تعلم كذا من الآداب بمعنى أنه وضعت بصمة يعني أنا أعتبر هذا نجاح بحد ذاته استطاعت أن تصنع شيئا تؤجر عليه بإذن الله الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعناية طبعا بالأبناء في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة مهتم بعياله يا أخي وكان عند ربه مرضية ما يقول عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول انا اوجه رسالتي حقيقه الى اخوتي واخواتي الذين والله العظيم اني احبهم وادعو لهم كثيرا في بلاد الغرب الى انك يا اخي ويا اختي ارجوكم والله انتم مسؤولون عن ابنائكم يعني مثل هالمدارس التي في اخر الاسبوع الويكند او المدارس والجلسات التي تقيمها بعض الاخوات في بيوتهم انت مسؤول عن ان تهتم بوريدك ليذهب اليها لا تقول والله يا ولدي تريد ان تذهب للمدرسه قال لا اريد العب خلاص اجلس كما انك تهتم بولدك ان يذهب في ايام الاسبوع الى المدرسه العاديه وتحرص الا يغيب كذلك في حرصك على ان الولد يتربى على الاسلام ويتربى على التوحيد ويتربى على السنه انت مسؤول عن ذلك حتى اذا كبر الولد يحفظ يا اخي وبالوالدين احسانا فيبر بك يحفظ يا اخي والسارق والسارقه وفقطع ايديهما اجزاء ما كسبا لك فالولد لا يمكن يسرق من اموالك يحفظ الامر ببر الوالدين الامر بتعظيم الدين الامر يرب على هذا انت اول من يستفيد من ذلك اما يا اخي الاب الذي سيهمل ابناءه ويربيهم غيره ونقول له يا اخي ترى في مدارس في الويكند قال بلاش منها طيب غير الويكند في مدارس في يوم الاثنين والاربعاء يدرس ابنائك لمده اربع ساعات قال بلاش منها ثم الى قدر اولاده قال يا اخي سبحان الله ليش ابنا افلان بارين به ولطيفين مع الاب ما يشربوا خمر ما يتعاطوا مخدرات وابنائي على غير ذلك نقول يا ذات اوكتا وفوك نفخ انت الذي صنعت هذا الامر بنفسك جاء مره رجل الى عمر بنع... الى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ولده جاء الى المؤمنين انا ولدي عاق انا كذا فامر عمر باستدعاء الولد وجلس الاب عنده فلم يمض وقت الا والاب الا والولد قد جاء فساله عمر قال كيف تعق والديك الا تتق الله ما تخاف الله بدا عمر يعبد قال يا ان يا مؤمنين انا ساسالك اليس للولد حق على ابيه كما ان للابي حقا على ولده قال بلى مثل ما انت للاب عليك حقوق كذلك يا اخي انا لي حقوق على ابي يا اخي قال بلى قال فما حقي على ابي قال ان يفسر اختيار امك وان يسميك اسما حسنا وان يحفظك القران هل يحصل اختيار امك ليس يختار امراه ربما فيها انواع من السمع السيئه وانواع من الفجور ثم اذا ولدت يبدا الناس يقولون انت ولدت فلانه اللي تسوي كذا وكذا لا يختار بنت ناس يعني يختار بنتح المراه الدينه هاو توختار يختار امراه مناسبه قال ان اختار اختيار امك وان يسميك اسما حسنا ما يسمى قسم يصبح مضحكه وستهزاء عند زملائك وان يحفظك القران قال يا امير المؤمنين والله العظيم ان ابي ما فعل شيئا من ذلك اما امي فهي امه الخرقاء خرقاء يعني ليست مجنونه لكن قريبه من الجنون اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلا فلما حملت وولدتني كره اني ولدت ما ود انه المراه هذه حملت من يقول كرهها اني ولدت فلن يسميني اسم الحسن انما سماني جعلى الجعل يا جماعه عند العرب هو حشره مثل الخنفساء سوداء تأتي تطوف في الصحراء واذا رات غائطا دفعته بانفها الى جحرها فالعرب يطلقونه يعني على الشيء المذموم فيقول سماني ذعل يا اخي سمني محمد احمد عبد الله خالد حسن حسين سمني اسم جيد يا اخي سميني ذعل قال ولم يحفظني من القران ايه والله ابي مهملني انا تربيه شوارع قران والله حتى الفاتحه ما حفظني اريدني ابر ابي هذه تربيته فالتفت عمر الى الاب وقال اخرج فقد سبقت ولدك الى العقوب انت اللي جبت نفسك المشكله على كذلك وطالب اخوتي اللي في الغرب اقول يا جماعه ما دام فتح لكم مجالات تستطيعون من خلالها ان تربوا ابنائكم عبر اما مؤسسات كبرى اسلاميه اما عبر مراكز اسلاميه اما عبر ما يسمى بالمدرسه التي في الويكند اما عبر المجالس او المدارس الصغيره التي تصنعها بعض الاخوات في بيوتهم احرصوا على ان تشجعوهم وتشجعها المدارس وتذهبوا بأولادكم وأغري ولدك وليا ولدي إذا أنت حضرت ولغبت أنا أعطيك كذا أنا أهدي لك جوال أنا أجيب لك كمبيوتر أنا حتى أنت أول من يستفيد ببر أبنائك لك أسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا وهذا فاصل قصير وعندي قريب من عشر أفكار أيضا باقية لكم نذكرها بعد فاصل بيدا من الله البلد دي مش هتتغير غير لما نقضي على اول حاجه كبيره بتواجهنا هي المخدرات عجبا يا ولودا ملك والكل يفقد رصعتك بابك بسمتك با بابك بسمتك يا رب وجاملك والكل يفقد رصعتك بابك بسمتك با بابك بسمتك والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إمامها وكان من دعاء الصالحين انهم يقولون واصلح لي في ذريتي اني ثقت اليك الدعاء يا جماعه للابناء ايضا من اهم المهمات ان يدعو له وهو في صغره نحن احيانا مشكلتنا اذا كان الابن نشا صالحا ما ندعو له بالصلاح اكثر والثبات عليه لكن اذا كان فاسدا بدانا ندعو له بالصلاح الافضل حتى لو كان صالحا ادعوا الله ان يثبته على صلاحه ان يزيده خيرا ان يزيده برا ان يحفظه من صحبه يعني السيئين وصحبه السوء ان ان يحيطه الله تعالى برعايته وحمايته وحفظه وان يحرسه من كل سو ادعوا الله تعالى بصلاحهم ادعوا الله دائما يا ربي اصلح ابنائي يا ربي اهدهم يا ربي اربط على قلوبهم الى غير ذلك هذا من اهم الاشياء كذلك اصطحاب الاولاد يعني في الخارج خاصه اصطحابه من صلاه الجمعه انتبه لا تطلع صلاه الجمعه الا وابنائك معك حتى لو تعرف المدرسه مر ابنائك في المدرسه احاول تنسق مع المدرسه بحيث انك تمر على ابنائك وتقول يا عيالي يلا بسم الله تعالوا اصلي الجمعه واحاول ان ترتب مع المدرسه هذا ويعني هم في الغالب يحترموا النظام يعني لو كانت المدرسه فيها مثلا مدرسه 500 طالب منهم 50 طالبا مسلما فان هؤلاء ال ال ال الاباء اولياء الامور لل50 طالب يستطيعون ان يقدموا طلبا مكتوبا الى مدير هذه المدرسه يطلبون من ان يادن لابنائهم ان يخرجوا الى صلاه الجمعه في كل في كل اسبوع يستطيع والنظام معاهم في مثل هذا افصحب اولادك لصلاه الجمعه كذلك احرص ان يكون البيت يعني يسمع فيه الاذان خمس مرات في اليوم الذي يسكن في البلدان الاسلاميه بلا شك انه سيستطيع ان يسمع الاذان خمس مرات في اليوم لكن الذي يسكن في الغرب لن يستطيع ان يسمع ذلك وسيسمع المواقيت وبالتالي احرص اما ان تؤذنوا لكل وقت في البيت في البيت حتى لو ما صليت في المسجد لو صليت في البيت لو كان المسجد بعيد اما ان تؤذن في كل وقت في بيتك او ان تحرص على ان يكون عندك اما الكمبيوتر يوضع فيه مثلا برامج الان تحمل في الكمبيوتر يؤذن للصلاه او مثلا يكون هناك ساعه الان في ساعات تشترط اذان للصلاه بحيث ان الابن وهو في الغرب وهو في البيت جالس كذا جاء وقت المغرب يسمع الله اكبر جاء وقت اللي يشاي سمع الله اكبر جاء وقت الـ الـ الافطار في رمضان سمع على الاذان الفجر سمع على الاذان يا جماعه ترى هذا له تاثير حتى لو لم تنتبه انت لهذا لماذا شرع لنا ان الصبي اذا خرج من بطن امه لماذا شرع للاب بان يؤذن في اذنه ليش وهو يا جماعه الصبي لا يزال عمره ربما لا يتجاوز يعني ساعه او ساعتين خرج حديثا من بطن امه لماذا امرنا اذا خرج من بطن امه ان ياتي الاب ويؤذن في اذنه ايش السبب يا اخي السبب في هذا يا جماعه ان الاب او غيره السبب ان يعلق طلبه وهو لا يزال صغيرا ان يعلق قلبه بالاذان فما بالك اذا كبر وصل عمره الى سنه وسنتين وثلاث ينبغي ان يسمع الاذان والله يا جماعه يعني نحن في البلدان الاسلاميه لله الحمد نسمع الاذان من المساجد تجد ان احيانا جالس على الكمبيوتر فيؤذن بعدين يدخل عليه ولده الصغير يقول بابا اذان اذان معناه ايش يقصد يقصد اترك الكمبيوتر واطلع صلف المسجد شوف كيف تعلق قلبه بالاذان معناه الصلاه علق قلوب ابنائك بهذا انا ادعو اللي عنده كمبيوتر في البيت يعني ان ان يحمل البرنامج حمله من الانترنت عادي واجعله شغال واوضع سماعات يعني بصوت مسموع مسموع يعني بمستوى جيد بحيث ان كلما جاء وقت الصلاه يسمع ابناؤك اوقات الصلوات يدرون ان ادت تسمعها زوجتك اسمعه لبناتك او اشتري ساعة في ساعات بعض ثمن يعني ليس غالي تستطيع ان تسمع من خلالها الاذان او عين احد اولادك مؤذن يا اخي قل له يا ابني تعال انت مؤذن وعلق ورقه في البيت باوقات الاذان اوقات الصلوات بحيث ان هذا الولد كلما جاء الوقت يبدا يؤذن ولك راتب هذه يا جماعه من اهم المهمات ان يطرق سمعه الاذان للحفاظ على النشء في مثل هذه الاماكن كذلك الحفاظ على اللغه لا تسمح لابنائك في البيت ان يتكلموا غير اللغه الام ان كنت صوماليا يتكلموا في البيت صومالي صح بره تكلم انجليزي تكلم ياباني تكلم صيني سويدي دنماركي تكلم اللغه التي تريد في الشارع في المدرسه في البيت يا ولدي ما في الا تكلم لغتنا الام الصوماليه او بوسنوي او اللغه العربيه وجه لغه القران نستطيع ان نتكلم بها في البيت هو حسن انتبهوا ولدك لما يقول مثلا اريد ماءا أن, ان يلفظها باللغه الاجنبيه قولوا يا ولدي ما في البيت ما في الا عربي او ما في الا صومالي ولا ما في الا بوسني حتى نقضي يا جماعه على يعني ما ما ينشا من اجيال تعطيه المصحف ما يقدر يقرا لانه ما يعرف عربي يستمع في التلفزيون الى محاضرات ما يفهمها لانه ما يعرف عربي وهو اصله عربي و.. واسمه اسم عربي هذا جريمه يا جماعه يتقع في حق الابناء كيف يا اخي تجعله يتجاهل وينقطع لغته الأصلية انتبه أيها الأب لا تكلم أولائك بعير اللغة الله يا جماعة كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية ورأيت يعني بعض أبناء المسلمين شباب أعمره ممكن 16 سنة أو 17 سنة يعني رأيت اثنين طبعا هم ما يتكلموا عربي مع الأسف وآباؤهم عرب ورأيت اثنين منهم قد صبغوا رؤوسهم بالأشقر حتى أني ما عرفت أنهم عرب إلا لما قيل لي هذا سرع عربي وهذا عربي يعني ليس فقط تنكرا للغته الأصلية بل حتى شكله لا يريد أن يكون شعر أسود شعر عربي شوف سبحان الله إلى هذه الدرجة فأنا أعني أنه لابد يكون اللغة في البيت لغة عربية يكون في البيت مكتبة شجعهم طولي الله اللي يقرأ اللي ينتهي من كتاب التفسير ولا من كتاب سيرة ولا من كتاب كذا تعطيه مثلا كذا من المال اشتري له جوال اشتري له لابتوب جديد اعمل لك كذا بحيث انهم يبقى, يبقى هناك ما يشجعهم على مثل ذلك انا معكم يا جماعة المجتمع في الخارج وانا اعلم من الاخوة يعني ربما بعضهم يقول هانا على الاملة ما يلقى الددر يعني هذا مثل تطلقه العرب يقولون ان رجلا دخل الى مجموعة من النحل فطرسته فخرج وجلس مع صاحب له ثم جعله حك فهو يحك تارة يده تارة تفخذه تارة رجله تارة صدره وقال له صاحب المركب يا خليك هادي وجلس هادي ثم جاء عليه يحك فقال يا اخي خليك هادي فجلس هادي فلما اكثر عليه قال يا اخي ايش غلطنا بكثره الحك فقال له هان على الأملس ما يلقى الذبر يا اخي انا اللي واقع في المشكله فطبيعي اني احك وانت ما شاء الله عليك سليم ما جاك شيء انا اعلم ربما بعض الاخوه الان يقول اي الشيخ يعطينا افكار والله لو يعيش مكاننا ان يعلم ان الامر اصعب من كذا انا اقول لك نعم انا اعلم يا اخواني واخواتي ان المجتمع لا يساعد لكن يعني طوبى للغرباء مثل ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء حفاظك على ابنائك حفاظك على على على بناتك تعويدا على الحجاب من البدايه ان يسمعوا القران في البيت يسمعوا الاذان تعتني بدراستهم وتفوقهم تعتني بلغتهم تعتني باضعاف المؤثرات الاخرى قل يا ابني بلشت صاحب يعني جون ومايك وما ادري صاحب يا ابني ابنا فلان وفلان من العرب يعني احرص اضعف المؤثرات التي تؤثر عليهم ربما بثقافات اخرى وربما بدين اخر ايضا بتباع اخرى بمعاصي ومخالفات شرعيه احرص على ان تضعف المؤثرات التي تؤثر عليهم هذا حقيقه من اهم المهمات واسال الله تعالى ان يقر عيوننا وعيونكم بذرياتنا واسال الله ان يبارك لنا ولكم ايولاحبه امم هناك عدد من الاخوه الكرام يعني جزاهم الله خير يشجعوننا بارسال او ب يعني مراسله القناه لاجل ان عندهم بصمات يعني يصنعونها هم احيانا بصمه مجموعه من الشباب كونوا جمعيه صغيره لتنظيف مساجد الحي احيانا شباب كونوا جمعيه صغيره لانشاء مكتبات في مساجد الحي اخوه مثلا صنعوا بصمه تتعلق ب جمع مثلا بطانيات مستعمله وغسلها ومن بعد ذلك توزيعها على يعني المحتاجين من الفقراء والمعوزين واحد عمل كذا يعني جمعيه صغيره في حارتهم لرعايه ثلاث اربع اسر ايتام في الحاره وشراء بعض الارزاق لهم البصمات تتنوع حقيقه عندنا اليوم بصمه جديده نعرضها لكم من اوض باذن الله تعالى احنا مجموعه شباب كل كل طموحنا ان البلد تبقى احلى وعشان احنا كمجموعه شباب وبنحب البلد عملنا مشكله صفحه على الفيسبوك اسمها شباب بيحب بلده وبدانا نجتمع مع بعض ونتكلم ونشوف احنا هنبدا نشتغل ازاي او ممكن نعمل ايه لفيد البلد واول حاجه كنا بدانا فيها هي فكره المخدرات وانتشارها في البلد وضمنا دلوقتي احنا كمدربين في صندوق مكافحه علاج الادمان والعطافي تطور بفتره كبيره احنا الاساس انا كنت متطوع من ضمن المتطوعين اللي موجودين ان احنا بنشتغل على فكره ازاي نغير ثقافه المجتمع اللي بدات يدخلناها افكار مغلوطه عن التدخين والمواد المخدره والموضوع بدا يتطور ان احنا ناخد كل يوم خطوه لقدام ان احنا نبقى عدد المتطوعين يبقى اكثر في الوقت أنا أسئول عن تدريب مجموعة من المتطوعين في محافظات مختلفة روابط التطوعية الخاصة بصدق مكافة تلاج لبنان والتعاطي وصلت في جمهورية مصر العربية أنها أكثر من 23 ألف متطوع في كل المحافظات هدف الشباب أن هم يقدروا يتواجهلوا دوء جوة المجتمع المصر بشكل جديد جدا ويحاولوا أن هم يغيروا من الثقافة المغلوطة عن المواد المخدرة وعن التدخين بشكل عام احنا بنبتدي نتعامل مع الناس عندنا ان احنا بنبتدي ناخد التدريبات بعد ما ناخد التدريبات ونتعلم شويه مهارات بسيطه زي ان الفيديو يتواصل مع الناس ببدا اطبق المهارات دي في الشارع بنزل اسعى ان انا اتواصل مع الناس او اعيهم بخطر المشكله اللي هم فيها من الاذنان او التقافي وبالعكس انا بكون قاعده ليا انا بقنعهم بالقضيه بتاعتي واضمهم ليا بحيث ان هم يكونوا متطوعين يشتغلوا معايا يوصلوا نفس الفكره عملنا كده طبقناها في الجامعات ودينا ننزل الجامعات وكوننا قاعده في جامعه القاهره وان شاء الله حلوه عملنا كده في تجريب المدارس وبقينا نوصل لسن الاعدادي لحد ثانوي وبقينا نوصل لهم المهارات اللي احنا اتعلمناها في كل يا عراقي انا بقول لكل الشباب اللي في سني لكل لكل اب وكل ام وكل حد بيفكر في البلد دي بجد البلد دي مش هتتغير غير لما نقضي على اول حاجه كبيره بتواجهنا هي المخدرات المخدرات بتشوفوا بتموت كم واحد في كل سنه لازم نفكر لازم نقف قدام قدام قدام, قدام الغول المفترس ده انا بدعو لوجود خطه استراتيجيه قوميه نحل بيها المشكله دي لان دي لا يعني احنا عمرنا الا شباب هنقدر نحلها لوحدنا ولا سندوق احنا محتاجين وزاره وزاره, وزارة, وزارة ان كل منوا وكل كتاف الجهات انها تساعدنا وبدعو كل الشباب ان يتواصلوا معانا على جروب شباب بيحب بلده وينضموا لينا ويتطوعوا معانا ايوه يا احب الكرام انا اشكر حقيقه كل من يتواصل معنا البرنامج منكم واليكم انا والله على اقوله صادقا ومحبا لكم انتم والله جمهور طيب يبيض الله وجوهكم وجزاكم الله خير وانا والله احبكم حبا اسال الله ان يجعلني واياكم به ممن يضلون بظل عرشه يوم القيامه أدعو لكم الله صادقا ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى تشجيعكم لأخيكم وعلى يعني ما ترسلونه أيضا من اقتراحات سواء إلى موقع القناة أو إلى صفحة البرنامج في الفيسبوك وتويتر أو كذلك إلى صفحاتي الخاصة في فيسبوك وتويتر أو إلى موقعي كل هذا يصلون بإذن الله تعالى أحيانا قد لا نرد عليك ونقول لك والله أخذ بمقترحك لكننا نسجله عندنا وهناك لجان تعتمد أكثر ما يرسل فالله يجزيكم خير على مشاركتكم مع وصلى الله على احبابكم لاجر وان يحفظ ذرياتنا وذرياتكم اشكر لكم تواصلكم اشكر ابنائي ايضا عمر وعمار ومهند وفريد جيك من خير الجزاء يا شباب معليش اليوم انا اكلت الجو عليكم شوي لان القضيه مؤرقتني حقيقه و يعني اشعر باهميتها لاخواننا فاليوم انا ما عطيتكم مجال كثير لكن ان شاء الله نعوضكم الحلقه الجايه اسال الله يحفظكم ويديكم خير الجزاء يا اكارم الى اللقاء الاخر باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في كل اوراق الحياه بصمات تايهني لذا في كل اوراق الحياه بصمات تايهني ابا ان بينهم كن مثلهم في جوهم ضابطمته والاينما الله سلطان اسرع لينا كل من يرى كن اينما سلطان اسرع لينا كل من يرى هاذا النبض جمالك والكل يصد رصعتك باب اسمك باب اسمك